بِنَصْرَةٍ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مّنِّيذٍ وَأَنزَلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ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 وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل فِي في لبس من خلق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 قولا الا لدي رقيم عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منتحيد فان في خفي الصون ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس معها سا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 كل كفار عنيد مناع للخير معتدم مُرِيدَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فَالْقِيَامُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 أدخلوها بسلام. أدخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم قَوْمُنَا أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُو فِي الْبِلَادِ هَلْ مَنْ محيص إن